بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات كتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وَأَنزَلْنَا مِنَ الرَّقِيمِ قِطَعًا مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنوَانٍ وَغَيْرِ صِنوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي النَّقْلِ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قومهم ايذا كن ترابنا لان في خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم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 الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عليم الغيب والشهاده الكبير المتعال سَوَآءٌ مِّنكُمْ مَّن سَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِالنَّهَارِ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 وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّكَ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَ لِيَبلُغَ غَفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ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 لِغُدُوٍّ وَلَا صَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قَلَأَفْتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قُلْ فَتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 انزل من السماء ماء فسال التوديه بقدرها فسال التوديه بقدرها فاحتمن السيل زبد الرابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حليه نو متاع زبد مثله كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا مَا زُلِّنَ فَيَذْهَبُ زُفًا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لَمْثَالًا لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وميثمد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 وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلِحُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَن يَسْتَغِيثُوا رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي ينصرون ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يابسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها اممم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذين اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب وَلَوْنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بَيْنَ الْمَوْتَىٰ بَل لَّن يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 وَإِنَّ قَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولَ سَنُمِدُّهُمْ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 وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَالٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ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 وَرَأَيْنَا الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وان منرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاثِلُ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ طُرَانِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ الْمَعَادَ بِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابَ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ ويقول الذين كفروا لاستمر سلام قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب